أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تطهر من الميت ويخرج الميت من الحي بعد موتها وكذلك تصرج i mean uh قوم الدكتور لفضيله الدكتور محمد إن في ذلك لا آيات لقوم in ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا I'm موسوعه النابلسي Account Amen. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن الناس لا يعلمون فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطوا ذلك الدين القيم ولكن أكثرا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم And um... فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنقون إِنَّ فِي <تصفيق> ذَلِكَ لَ 有了 <嗯。S 2> <嗯。S 1> Amen. Thank <laughs>